احسن الله ليكم وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم رفع الله قدركم واعلى درجتكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم يقول هذا السائل قدمت من بلدي إلى مكة متعبا فأخرت طواف القدوم إلى اليوم الثاني فهل علي شيء؟ لا حرج عليك في ذلك إذا وصل الإنسان إلى مكة وهو متعب ومجهد من السفر لا من حين الوصول أن يذهب ليطوف فإذا كان متعبا لو بقي وأخر الطواف إلى أن يرتاح وأن يذهب عنه جهد السفر فلا حرج عليه في ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل كيف يكون حج المرء مبرورا نرجو من فضيلتكم التفصيل كيف يكون حج المرء مبرورا المرء نعم كيف يكون الحج كيف يكون حج المرء مبرورا يقول العلماء رحمهم الله تعالى الحج المبرور, الحج المبرور له علامتان علامة في أثناء الحج وعلامه بعد انقضاء الحج اما العلامة التي في أثناء الحج فهي أن يأتي به الحاج لله خالصا متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى قاصدا به طلب مرضات الله يعني ليس في ذهنه أن يأتي بأعمال الحج من أجل أن يمدحني فلان أو يثني علي فلان أو ألقب بالحاج فلان يعني بعض الناس حريص على الحج من أجل أنه إذا نودي يقال الحاج فلان وتوضع دائما أمام اسمه وهذا هم في في هذه الطاعة فمن علامات بر الحج أن يجتهد الإنسان في الاتيان بأعماله متقربا بها كلها لله يبتغي بها ثواب الله يرجو بها أجر الله لا يريد رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من الاغراض والمطامع وإنما يريد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى فعلامة بر الحج التي تكون في الحج أن يكون لله خالصا وأن يكون للسنة موافقة وأن يكون للسنة موافقة وعلامة اتباع الحاج للسنة بحثه عنها بحثه عنها وتحريه لها فتجد حريص ما السنة هنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا متى ارتحل متى دخل كيف وقف ماذا قال ماذا فعل هذه سؤالاته حريص على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وإذا بلغته السنة لم يتزحزح عنها بل يحرص عليها ويجتهد في إتمامها وتكميلها فهذه علامة في أثناء الحج وهي أن يكون خالصا لله موافقا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما العلامه التي تكون بعد الحج، أما العلامة التي تكون بعد الحج فهي أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، خيرا منها قبله. فلو كانت حاله قبل الحج سيئة، وصارت حاله بعد الحج حسنة، أو كانت حاله حسنة وصارت بعد الحج أحسن. يعني مثلا شخص. بالمثال يقولون يتضح المقال شخص كان عنده تفريط في الصلوات يأتي مثلا متأخرا ينام عن بعض الصلوات ويصليها بعد فوات الوقت يفرط في بعض الصلوات ثم وجد نفسه بعد الحج ما يضيع الصلاة كل صلاه يؤديها في وقته هذه من علامات الخير بإذن الله من علامات الخير بإذن الله لكن وعليه بالله لو أنه بعد الحج رجع إلى بلده وهو مضيع للصلاة هل هذه علامة خير؟ هل هذه علامة خير؟ ليس من علامات الخير أن ياتي يأتي الإنسان بعد هذه الطاعة العظيمة الكبيرة ثم يفرط في فريضه الصلاة هذه ليس من علامات الخير ليس من علامات الخير أن يخرج الإنسان من هذه الطاعة العظيمة الكبيرة طاعة الحج ثم يرجع إلى بلده وهو مضيع للصلاة مفرط فيها غافل عن الحساب والجزاء والوقوب بين يدي الله سبحانه وتعالى ومنهمك في ملذاته الدنيوية غافل. ولهذا أيضا من التوجيهات العظيمة التي ينبغي أن ينتبه لها الحج وهو راجع إلى بلده أن يذكر الحساب لأن الله ختم آيات الحج في سورة البقرة بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فإذا رجع الإنسان بعد الحج ويذكر الحشر والجزاء والحساب والوقب بنا الله ويعمل على إصلاح نفسه والبعد عن الحرام هذه من علامات الخير ومن دلالات القبول أما إذا رجع إلى بلده وغافل عن الحساب ويبحث عن الله وعن الحرام وعن الباطل ويضيع الواجبات هذا ليس من علامات الخير فالشاهد الحج له الحج المبرور له علامتان علامة في أثناء الحج وهي أن يكون خالصا لله مطابقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلامة بعد الحج وأن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله نعم احسن الله ليكم يقول هذا السائل ما الحكم في رجل نوى الدخول في النسك من المقات ولكنه لم يخلع عنه لبس المخيط قاعد قال ما, حكم ما الحكم في رجل نوى الدخول في النسك من المقات ولكنه لم يخلع عنه لبس المخيط هذا العمل غير جائز هذا العمل غير جائز أن يحرم الحاج ولا يتجرد من المخيط ولا يلبس الإزار والإزار والرداء فهذا العمل غير جائز والواجب عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى في حجه وأن يحافظ على أعمال الحج وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان المراد التحايل من أجل الدخول إلى مكة فهذا أيضا مما لا يجوز فهذا مما لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب الناس وقال اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ما ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وولي الأمر لما وضع تنظيمات في الدخول ليس المراد من تلك التنظيمات تضيق على الناس بمنعهم من الحج وحرمانهم من الحج ليس هذا المراد وإنما المراد ترتيب دخول الناس إلى مكة لأن مكة والمشاعر لا تستوعب الناس كلهم لو جاءوا ولهذا اجتمع أهل العلم من البلدان المختلفة وتشاور وتدارسوا ورأوا هذا التنظيم وأنه من مصلحة الحجاج وبناء على ذلك اتخذ مثل هذا القرار رعاية الحجاج وصيانة للأرواح ومحافظة على حجاج بيت الله الحرام فينبغ على الإنسان أن يدخل البيوت من أبوابها نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل اعتمرت بنية حج متمتع ثم بعد ذلك ذهبت إلى المدينة ثم بعد ذلك ذهبت إلى المدينة واليوم أذهب إلى مكة للحج فمن أين أحرم؟ من مكة أو من المدينة؟ ما دمت وصلت إلى المدينة وستغادر منها إلى مكة بد أن تحرم من ذو الحليفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت الموقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمره فلا بد أن تحرم من ذي الحليفة مهل أهل المدينة لا بد أن تحرم من وأنت مخير بين أن تحرم بعمرة جديدة وهذا اولى لك أن تكسب عمرة جديدة تتحلل منها أو تحرم بالحج وأنت في كلتا الحالين تكون متمتع تكون متمتعا نعم أحسن الله ليكم يقول السائل رجل جاء للحج وترك زوجته وأولاده في بلده هل يضحي هنا أم ينيب من يضحي عنه في بلده الأمر في ذلك واسع سواء ذبحت الأضحية هنا أو كلفتهم بها يذبحونها الأمر في ذلك واسع لكن إن كلفتهم بذلك فهو أولى حتى يأكل منها ويأكل منها جيرانهم ويصدقون منها أيضا على الفقراء والمحتاجين في البلد نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز اهداء القرآن للكافر إذا كان أعطي الكافر بعض معاني القرآن أو بعض التوضيح لبعض آيات القرآن حتى يعرفها ويعرف كلام الله سبحانه وتعالى بقصد هدايته ودلالته للخير فلا بأس بذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فيسمع الكافر القرآن ويسمع آيات القرآن ويرسل له أيضا ببعض آيات القرآن نصحا له ودعوة له إلى هذا الدين هذا لا بأس به إذا كان بهذا بهذا القدر نعم صلى الله عليه يقول هذا السائل هل يجوز رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة لم يرد في ذلكم ما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية هذا العمل فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة المكتوبة كان يسبح ويهلل ويكبر ويقرأ آية الكرسي و. قلوا الله أحد والمعوذتين أما التوجه إلى الدعاء ورفع اليدين به عقب الصلاة المكتوبة فهذا مما لا دليل عليه في هذه صلوات الله وسلامه عليه نام أحسن الله عليكم يسأل عن الوقوف بعرفة هل يقف ويدعو أو يمكن أن يجلس ويدعو المراد بالوقوف بعرفة المكف وليس من لازم ذلك أن يكون الدعاء عن قيام أو الذكر عن قيام بل المراد المك فيها والبقاء فيها إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس سواء في ذلك كان قائما أو جالسا أو حتى مضطجعا على جنبه ويحفظ وقته في تلك العشية المباركة بالإكثار من ذكر الله ودعائه سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان وقوفه عشية عرفه كان وقوفه عليه الصلاة والسلام عشية عرفه جلوسا على البعير فكان جالسا عليه الصلاة والسلام على ناقته يدعو الله سبحانه وتعالى وهو جالس عليها إلى أن غربت الشمس فالوقوف والمكر سواء كنت جالس في الخيمة أو مثلا جالس في السيارة أو في مكانك الذي أنت فيه تستقبل القبلة وأنت جالس أو ان شئت تقف وإن كنت متعبا واضطجعت على جنبك لا حرج عليك المهم أن تحفظ وقتك بذكرك لله بقلبك ولسانك وأجمع الذكر وأكمله اجتماع القلب واللسان عليه نعم أحسن الله ليكم يسأل عن التلفظ بالنية قبل الصلاة لا أصل للتلفظ بالنية قبل الصلاة في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فالتلفظ بها داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم أحسن الله ليكم يقول هذا سائل أعيش في أستراليا مهاجرا ولي شغلي ومكانتي هل يحرم علي العيش هناك المسلم يحرص أشد ما يكون حرصا على دينه في هذه الحياة ودين أهله ودين ولده وأهل الإنسان وولده أمانة في عنقه يسألهم الله سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة وفي كثير من تلك الأماكن توضع مخططات ماكره يستهدف بها ابناء المسلمين بها ابناء المسلمين وينشا الابن في ضوء تلك التخطيطات والترتيبات التي توضع له في دراسته وفرطباطاته والتزاماته حتى ينشا منبتا عن الدين لا صله له به لا صلة له بدين الله سبحانه وتعالى فالواجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وأن يتقي الله في أهله وأن يتقي الله في ولده يعني بعضهم قد يكون في نفسه مجاهدا نفسه ومحافظا على شعائر الإسلام واجبات الدين لكن يفاجأ فيما بعد أن ابناءه وهؤلاء الأمانة الذين تمنهم الله سبحانه و... تمنه الله سبحانه وتعالى عليها قضعت في تلك الديار نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل قول الله جل وعلا فإذا أفضت من عرفات فذكر الله عند المشعر الحرام قال ما هو المشعر الحرام وهل المشعر نعم وهل عنده صلاة أم دعاء المشعر الحرام المراد بها المزدلفة يقال لها جمع وقد قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف وقفتها هنا وجمع كلها موقف فانت يسر الإنسان في الوقوف في المشعر المسجد الذي في المزدلفة والمنطقة التي ملاصقه للمسجد انت يسر له ذلك وإلا جمع يعني مزدلفه كلها موقف مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في عرفات قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف ولا يحرص الحاج أنه يشغل نفسه ووقته ومعه بالمزاحمة من أجل أن يصل إلى المشعر نفسه إذا تهيل اي مكان في المزدلفه يبقى فيه إلى أن يصبح ويصلي الفجر ثم بعد الصلاة يحرص على الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس يعني إلى أن تصفر وقبل طلوع الشمس نعم. أحسن الله ليكم يقول السائل نظر الله وجهكم رجل خرج يحج عن أمه هل له مثل أجرها أي أن يرجع مغفور الذنب هل هل له مثل أجرها and I say as I say Allah in the face of the people and the servants and with us and with you on the grace of the Lord the world that if the need of his father this work in من عظيم الإحسان بالوالدة والبر بها أن يحج عنها وأما أجر الحج نفسه فيكون لوالدته وهو يكتب له هذا البر العظيم والإحسان لوالدته ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا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 اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت